دات في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كنتم في كتاب مبين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وَلئِنْ أَخخَرنَا عَنْهُمُ العذاَابَ إِلَى أَّةِ مَْدُودَةَِّ يَقولُ النَّماَا يَحبِسُ أَل يَوْمَ يَأتيِيهِمْ لَْسَ مَصُوفًا عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون وَلَإِنْ أَذَقنَ الْ الإِسَانَ مِا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعنَّهاَا مِنهُ إهُ لََأُوسُ كَفُور وَلَإِنْ أَذَقَنَاهُ نَعمَا أَبَعدَ بَرَّّ أَمَ السَّتهُ لَقولُولًاَّ ذَهَبَ السَّيّئاتُ عنكَ إِنَّهُ لَفَرَحٌ فُخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَنَكَ تارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلٰؤُ انزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 مَنْ كَ يريد الحيةَُّياَا وزينتَهُ وَفّ إلَهِبْ أأَعملَهُ فِيهَا وَهُم فِيهَا لا يُبخسون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 أُلَاِكَ يُعرَضونَ عَ رَبِّهِم وَيَقُولُ الأشْهَادُهَا أُلَا إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّهِمْ أَل لَعنَةُ اللَّهِ على الظَّالِمِين.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 1. يضاعف لهم العذاب 2. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 3. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَل يَا قَوْمِ أَ الرَأيتُم إِكُ تُ عَ بَيّنَة مِر الرَبِّ وَآتَانِي رَرحْمَةَم مِن يلدِهِ فَعَّتْ عَلَيْكُمْ أَنُزِمُكُمُهَا وَأَتُمْ لَهَا كَارِه وَيطَوْمِ ل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 11. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 12. أم يقولون افتراه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 وَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَقَالَ ركَبُوا فِيهَا بِسمْمِ اللَّهِ مَجرْهَا وَمُرْرسَهَا إَِّ رَبّ لَ غَفُور وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ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 وَغِيضَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَى الجُودِِّ وَقِيلَ بُعَْدَل لِقَومِ الظَّالِمِين وَنادَُوا شُر رَبَّّهُ فَقَالَ رَبِّ إ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْ الحَقْمُ وَأَنْ تَأَحْكَمُ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمْ 7. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قالوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 فَإِن تَوَّ فَقَد أَبَ لَغْتُكُم ما أُررسِلْلتُ بِهِ إلَيكُمْ وَيَسْتَخُلِّفُ رَبّ قَوْمد غَييرَكُم وَلَا تَذُرغونَهُ شَيْئ إِ رَبّ عَ كُلِّ شَيئٍ حَفِي وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا وأمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رَبَّهُمْ ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 قَاوا يَا صَالِحُ قَدكُْ تَفينَ مَرْرجُ وَو قَبلَهأَتَنهَانَاأَ عْبُدَمَا يَعمُدُ أَبَ أُنَ نعبد ما يعبد وَإِنَّنَا لَفِي شَك وَإِنَّ نَ لَ فِي شَكِم مَِّا تَدَعونَ إلَيْهِ مُر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 وَي قَوْمِ هذهِ نَاقَةُ اللهَِّ لَكُمْ آيَتَم فَذَروهَا تَأكُل فيِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَُّوهَا بِسُ إِ فَيَأْخُذَكُمْ معذاَابُ قَرِيب فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ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 وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئَ أَبْهِمَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ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 إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 ألا بُعْدَلِّ مَدَنَكَمَا بعيدة الثَّمودَ وَلَقدَدَ أَْرسَ النامُ سَ بِآياتنَ وَسُطان مُبِ إِلَ فِيعَونَ وَملَائهِ فَاتَّبَعُ أَمرَ فِيعَونَ وَمَا أَمرُ فِيعَونَ بِرشين. يقدم قومه يَوْمَ القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد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 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَتََّتْ كلَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَ أن النَّ جَهَن النَّمَ مِنَجَّةِ وََّاسِ أَجمَعين وَكُلاَّ قُصُ عَلَْكَ مِنْ أَب إّوسُ لِمَُ ثَبّتُ بهِهِ فُآادك وَجَأَكَ فيِي هذه الْ وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون